ما تعملون من دونه الا اسماء سميتموها سممتموها انتم وابا الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين العظيم قيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السلني اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيسلم فتاكل الطير من راسه புதிய அமுருல்ல வக்கால வன்ன அன்னுமியுரீ ஃபலவி சஃி சிவிசி وقال الملك انني ارى سبع بقرات شمان ياكلهن سبع عجاف وسبع وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْمُونَ